يا روضة صلى بها المختار في الرسل يا للحب والأنوار والعدل يا روضة صلى بها المختار في الرسل يا للحب والأدل والعادل يا روحي والأقصى كبر ضميني ضميني أكثر قولي أهوى درب الأقصى قولي أهوى ذاك الدرب